نريد أن نتذوق الحياة نريد أن نعيش حياة الحياة فللأسف فإن كثيرا من الناس ميت لا يحيى الحياة الطيبة إن فرح يوما شقي أياما وإن فرح ساعات تعيس ظهورا كيف يحيى؟ كيف يعيش الحياة الطيبة؟ لن يجد الحياة الطيبة في مصنع من المصانع ولا عند رجل من الرجال إنما سيجد السعادة يملكها واحد وهو الواحد جل جلاله وتقدست أسماؤه وقلت لكم إننا لن ندخل جنة الحياة ولن نحيا حياة الحياة لن نتذوق الإيمان ولن نعيش في حياة الإيمان لن نتذوق طاعة ولن نشعر بطعم الطاعة وبحلاوة الإيمان إلا إذا أخذنا المفتاح وفتحنا ودخلنا لكي نتعايش الإيمان والمفتاح مع التوبة وكنت أتكلم عن التوبة ووقفت لماذا يترك الله سبحانه وتعالى العبد يفعل المعصية مع أن الله سبحانه وتعالى قادر قدير مقتدر أن يمنعه جل جلاله من المعصية قلت إن العلماء رحمهم الله قالوا تركه الله سبحانه وتعالى لأشياء الشيء الأول أن تظهر عزته في قبائه تكلمت عنها في اللقاء الماضي نعم يعلم الإنسان أنه فقير يعلم الإنسان أنه محتاج يعلم الإنسان أنه ضعيف لو ابتعدت عن أعانة الله لك وعن توفيق الله لك لو ابتعدت عن توكلك على الله وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى وخل الله بينك وبين نفسك لعبت بك نفسك الأمارة كم أوقعتك في الرذيلة كم أخرتك عن الطاعة كم تركت من الواجبات وكم اقترفت من السيئات كم تجاوزت في حدود رب الأرض والسماوات لعب بك الشيطان كنت ضعيفا كنت في قدم الشيطان كنت في قدم الشيطان كالقرى في أرجل الصبيان إلا من عصم الرحيم الرحمن لن يتذكر الإنسان كل هذا إلا إذا فاجأه الموت يحلم أنه فرط ويعلم أنه قصر ويعلم أنه ضيع ويعلم إخواني لن نستطيع أن نواجه الشيطان لن نستطيع أن نواجه النفس الأمارة بالسوء إلا باستعانتنا بالله فيظهر عزة الله في القضاء يظهر فقر الإنسان ونقص الإنسان وكمال رب العالمين وكمال رب العالمين لماذا يخلي الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين السيئه لكي يظهر بر الله في ستره لكي يظهر بر الله في ستره إن أراد أن يصبحني وأنا أرتكب المعصية فبحني إن أراد أن يبين للناس أنني على العصيان وأنني خبيث وأنني منافق وأنني, وأنني وأنني وأنني وفي من القباح وفي من ما فيها إن أراد فعل لكنه سبحانه وتعالى سترنا على ذنوبنا والله العظيم كم ارتكبت من ذنوب سترها الله لو علمها الناس ما سمعوا مني عبارة وأنا لو علمت ذنوبك ما سلمت عليك ولو علمنا ذنوبك لاستحقرك لا الناس واستصغرك الناس كلنا ذو خطأ وكلنا ذو ذنوب سترني وسترك وستركي سترنا جل جلاله لماذا يخل الله بيننا وبين المعصية اجلس اجلس أخي اجلس أخطأ وفكروا فكروا نعم الله سبحانه وتعالى ظهر بره ظهر بره في أنه سترنا ولم يفضحنا لماذا يخلي الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين المعصية لكي يظهر حلم الله سبحانه في إمهاله ليظهر حلم الله في إمهاله الرجل الذي ينظر للحرام كان يقدر رب العالمين أن يعمي بصره الرجل الذي ينتق بالحرام والله العظيم هناك من يسب الله والله العظيم هناك من يسب دين الله ما أحلم الله إنه حليم يخلي الله بين العبد وبين المعصية ويرتكب المعصية فيظهر حلم الله في إمهاله يمهل العبد لعله يتوب لعله يرجع أذنب مرة ومرتين وثلاث وعشرة ومئة وألف وبالرغم من ذلك إذا تاب العبد إلى ربه قبله الله ما أحلمك يا رب الإنسان الذي يسير بقدميه في الحرام كان يستطيع أن يشله الإنسان الذي يسمع الحرام كان يستطيع أن يصمه الإنسان الذي يفكر بعقله في الحرام كان يستطيع سبحانه أن يجنه كان يستطيع أن يميته لكنه سبحانه وتعالى ما أحلمه على العباد فيظهر حلم الله في إمهاله لماذا يخلي الله سبحانه وتعالى بين العد وبين المعصية لكي يظهر فضل الله ومغفرة الله في عفوه وغفرانه نعم يظهر فضل الله على العباد انتاب تاب العبد تاب عليه بل إن تاب العبد توبة نصوحا أبدل الله السيئات بالحسنات يقول رب العالمين سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات قال بعض العلماء يبدل الله سيئاتهم يم حسنات مكان السيئة حسنة وقال بعض العلماء يبدل مكان سيئات حسنات لا يعلم قدرها إلا الله وبعض العلماء يقول بدلا من أن يفعل السيئات يفعل الحسنات فبدلا' من أن يستخدم عينه في السيئة يستخدم عينه في الطاعة بدلا من أن يستخدم لسانه في المعصية يستخدمه في الحسنة أُولئَكَ يبدل الله سيئاتهم حسنات يخل الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين المعصية ليظهر رحمة الله أو لتظهر رحمة الله ومغفرة الله وعفو الله إخواني الله رزاق قبل أن يرزق والله خالق قبل أن يخلق سبحانه وتعالى لو لم توجد المعصية أين المغفرة رضوان ربي مبتغايا وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كرباتي ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم جاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم ليس معنى ذلك أن نذنب إنما معنى ذلك أن نعلم رحمة الله وعفو الله ومغفرة الله إخواني نريد أن نعيش حياة الحياة نريد أن ندخل جنة الحياة الحقيقية تريد أن تنظر إلى جنة الحياة أن تعيش حياة الحياة خالفت أمر الله والله جعل لذلك عقوبة فانظر إلى ضعف النفس وانظر إلى المزين لك الشيطان إبليس العدو اغلق الباب عليه واستعم بربك جل جلاله يدخل عليك من سبعة أو من سبع طرق الطريقة الأولى الكفر أعوذ بالله الطريقة الأولى الكفر وحينما يكفر الإنسان بربه يتركه الشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكم يعبد غير الله وكم يذبح لغير الله وكم يتوكل على غير الله وكم يخاف كم يخاف الناس من البشر أكثر من الله كم يقدرون البشر في الوقت الذي يتجرؤون فيه على الله فهناك باب أيها بالله الله يسمى باب الكفر ما يخرج من الملة ومنهما لا يخرج من الملة هناك إخواني وأخواتي ما يسمى بكفر النعمة أعطاني عينين وجعل آخر أعمى لكي أشكر نعمة العينين فبدلا من أن أشكر أنظر بهما للحرام أعطاني يدين وجعل آخر مشلولا لكي أشكر نعمة اليدين فجعلت اليدين تمتدان أو تمتد للحرام هناك باب آخر يسمى بالبدعة لن نغلق باب الكفر إلا بالإيمان بالله ولن نغلق باب البدعة على الشيطان إلا بالاتباع لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الله الله في السنة الذي يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم نفعله كيف ركع كيف سجد كيف تعامل مع زوجاته كيف تعامل مع إخوانه كيف نظم التجارات كيف حكم صلى الله عليه وسلم كيف فعله كيف قال؟ كيف سكت صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام وأن نغلق باب البدعة الكبائر باب من أبواب الشيطان زنا سرقة رشوة غيبة ربا ترك صلاة ترك صيام ترك حج مع القدرة والصغائر باب من أبواب الشيطان النظر للمحرمات ونحو ذلك وباب آخر من أبواب الشيطان أن يجعلك تنشغل بكثرة المباحات أنا أأكل لا أفعل معصية أنا أشرب أنا أتزين أنا أتجمل وتنشغل بمأكلك ومشربك عن من؟ عن الله كل واشرب لكن هذه وسائل للحياة وسائل للحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كيف تحول العلاقة التي بينك وبين امرأتك إلى عبادة كيف تحول العلاقة بينك وبين إخوانك في العمل إلى عبادة كيف تحول جمعك للمال وإنفاقك للمال إلى عبادة كيف تفعل هذا بنية الصالحة فيشغلنا بكسرة المباحات فننشغل عن طاعت الله سبحانه باب من أبواب الشيطان أن يجعلنا ننشغل بالمفضول عن الفاضل شيء مفضول ننشغل به عن الفاضل أجلس أتكلم مع إنسان والأولى أن أحضر مجلس العلم، أجلس أذكر الله وأعلى الذكر القرآن لا أنشغل بالمفضول عن الفاضل بل من أبواب الشيطان التي يدخل بها على العباد أن يصلت عليهم السفهاء أن يصلت عليهم السفهاء لما لعلهم يرضعوا أهل الإيمان عن الإيمان يستهزئون باللحية بالنقابي بالصلاة بالعبادة بالتمسك بالشريعة بقراءة القرآن بالتحكم للشريعة إلى غير ذلك الله الله في جنة الحياة وفي حياة الحياة، إخواني ينبغي علينا ألا نستقل معصية، وألا نستكثر طاعة. استقلال المعصية ذنب، يعني تنبر للمعصية دي قليلة، قليلة المعصية دي، استقلالها ذنب لأن فيها عدم تقدير لله سبحانه وتعالى. لأن فيها عدم تقدير لله وما قدر الله حق قدره ولا تستكثر طاعة تقول أنا أقوم كل ليلة وأصلي مش عارف كم ركعة وأصوم وأعتمر وأحج وأقرأ مش عارف كم جزء وأتصدق لا تستكثر طاعة فاستكثار الطاعة ذنب قال الله تعالى للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا تمن تستكثر لا تمن علينا بأعمالك لتستكثر أعمالك إنما أهل الإيمان يستقلون الطاعة في جنب الله سبحانه وتعالى ويحظمون المعصية إذا وقعوا في المعصية أعظموها وإذا وقعوا في طاعة وتلبسوا بها كأنهم ما فعلوا شيئا بس يتقبل رب العالمين لكن النظرة بخلاف ذلك نستكثر الطاعة وننظر للمعصية بعين الحقارة فلن نشعر بحياة الحياة ولن نذوق حياة الحياة ولا حلاوة الإيمان فبارك الله فيكم تعالوا إلى حياة الحياة وإلى جنة الحياة لنعيش فيها مع الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بمعلمنا وأن يعلمنا ما جهلنا